أَلَلْكِتَابِ لِمَتُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمِ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْجِنِّيْلُ إلَّا بِبَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَاتُمْهَا أُولَئِكَ حَجْجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لِيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهير وكفروا, وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يُتَأَحَدُ مِثْلَ مَا أُوْتِيَ تُمْوَأْ أو يُحَاجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُل إنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُوَاتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ